فَاجْتُمْ جِهادا فِي سَبِيلِي وَبَغْيًا أَمَامَاتِكُمْ تُسِرُّونَ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وأمسنتهم بالسوء وَا وَالدُّهُ لَوْ تَكفُرُونَ لَمَن تَنفَعْكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير وَأَتَّقُوا اللَّهَ نَظِرَةً إِلَىٰ أَن يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِم إِنَّا بَرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبرضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا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 إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم يَنْهَكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا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 ديانكم وباغروا وضاهم على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فالائكهم ظالمون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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِمْ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُمْ مؤمنات فلا ترجعوهم إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم وأعطوهم ماء ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا إذا آتيتموهن أجورهن ولياء تمسكوا بصم الكوائف واسالوا ما انفقتم واليسالوا ما انفقوا ان حكم الله حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يا أيها النبي وإذا جاءك المؤمنات يباينك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يباينك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا ياتي نبي ببهتان يفترينه بين ايديهم وارجلهم ولا ولا نصينك فيما وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَوِّبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَأِسُوا قَدْ يَأِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَأِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ